ماذا أقول بمدحماً ماذا أقول بمدحماً تهى البيان بوصفه أقول بمدح من تاهى البيان بوصفه يفنى الزمان يفنى البيان وفي وفي وفيما د يفنى الزمان يفنى البيان يفنى البيان وفيه مالا سيد بهِ الجمان نور الكون سنا سيد بهِ الجمان نور الكون سنا سيد باه الجمال نور الكون سماه من حوى كل الكمال من حوى كل الكمال ليت عيني آه, آه ليت عيني لو ترى يا من حفظت محمدا وحبيبه بالغ يا من حفظت محمدا الحبيب في الغا يا من له الأسماء تهوى العلا منه منه منه السنا يا من حاز فوق الجمال الكمال سيدم به من حوى كل الكمال من حوى كل الكمال من حاول كل الكمال عيني لو ترى سيدم باه الجمال نور نور الكون السما من كل الكمال ليت عيني ليت عيني لو ترى